أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولا هم ما مُهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا الله رزقا حسنا، وإن الله له وخيره لا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 119. وإن الله لهو الغني الحميد